قال يا نوح إن ذل ليس من أهلك إن أبو عمل الغي صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم فلا تسأل ما ليس لك به علم إنني أعرضك أن تكون من الجاهلين قال ربي أن أسألك ما ليس لي علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من القاسرين قيل يا نوح اهبط مسلام مما وبركات عليك وعلى أمم وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم ونمتعهم ثم يمسهم مما عذاب أدين تلك من أنباء غير نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وَإِلَى عَادٍ أَطَاهُمُ هُدًى قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن اجري إلا على الذي فطرني افلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تجدوا من مجرمين قال يا اتنا ببينة وما نحن بتلك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين